114. وما عليك ألا يزكى 115. وأما من جاءك يسعى 116. وهو يخشى 117. فأنت عنه تلهى 118. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة برفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره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 وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسخرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره 118. ترهقها قترة 119. أولئك هم الكفرة الفجرة